لم يجرؤ الموت أن يقرب المسيح بل المسيح قربه إليه لقد مات المسيح حقا لكن غير مقهور من الموت لقد اقتحم المسيح قوات الجحيم ليس كمن سقط في مخالبها بل كغالب حطم قواتها فما هو الموت؟ حتى يستطيع أن يقف أمام ابن الله وكيف يستطيع القبر أن يضبط فرائسه إذا أمره يسوع ان يسلمه كيف يسود الظلام في وادي الموت ويسوع قد تجل هناك بصليبه لقد عرف الموت أن هذا هو الذي حكم على آدم به هو الذي سلطه وهو الذي يستطيع أن ينقف سلطانه هو أمر بالموت وهو يأمر بالحياه فوقف الموت ولم يستطع أن يخطو خطوة لقد ظن الموت أنه فاز بغنيمته وحالما اقصى يسوع متقدما نحوه سيقن أنه لا بد من رد المسلوب، ولم يقوى على مناهضة ابن الله، فترك الغنيمة بين يدي صاحبها، وتقهقر الموت أمام الجبار. لقد دخل يسوع إلى مكان الموت ليميته ويحل آدم من سلطانه. أشرق النور على الحزان وأبهجهم. زأر الأسد بالهاوية وسمعه الأموات فارتعد الشقي وسقط تاجه داخل الظلام